وَإِن كَادُ ل يَسْتَفِ الزّونَكَ مِنَ الأربِ يُخْرِجُكَ مِنْهَا وَإِذَ الل يَلبَثُونَ قلفَكَ إِللاا قللَ سُنَّةَمَْ قدَ أَْسَلنَا قبَلَكَ مِن الرُّسُلِنَا وَلَا تَجد لِسَُّنَا تَتحوِيلَ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 وَلا إِن شينَالََذهبَبَّ بالَِّذ أَوْ حَنَ إلَكَثَُّ لا تجد لك بِهِ عَلَنَ وَكلَ